أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وبا بينهما إن كنتم مقنين لا ذا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 متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها سكين كذلك. وأورثنا قوم آخرين فما دكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من في العون إنه كان عاليا من المسرفين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 فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أَهُمْ خير أم قوم تبعي والذين مِن قَبْلِهِمْ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما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 شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فعفروه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم رَبُّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ